ما كسبناك لم من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْذِبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ